ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مخضود وطلش منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أَنَّاهُنَّ إِنَّ شَأْنَهُمْ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً أَبْكَاراً عُرْبًا أَسْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا لا مجموع لا مجموع إلى ميقاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها اللون المكذبون لا من شجر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 ولقد علمتم نشأت الأولى فلو لا تذكرون أثرئتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعناه ضارما فظلتم تفكهون إن أشرمون أذرئتم المال الذي تشربون أأتم أنزلتم من المزن أم نحن المزنون لو نشأ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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِينُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا ذَلَّغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الْمُجْرِمِينَ تصليت جحيم إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم